أبيك الله مربي وساعديك الله ولك الحمد كما أنت أهله فصلِّي على محمد كما أنت أهله لفعل بناء ما أنت أهله فإنك أقوى أهل وأهل مغفرة الله ولك الحمد والحمد كثيراً خالداً مع قوله كولك الحمد والحمد لا إمتاله دون علم كولك الحمد والحمد لا جزاء إقايله إلا رطاك ولك الحمد والحمد لا أمتله دون مشي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم باتوا بليه أستغفر الله استغفار جنيا المستغفرين وعدد المفران والمغفورين وعدد أنفاسي وأنفاسهم وعدد أنفاس الخلائق وعدد الحسنات من المخلوقات وعدد المخلوقين وعدد ما كان ويكون في الدنيا والآخرة وعددا نعمائه وعددا عادله وفضله والعافى والعافي اوعاف في ذلك ولوالدينا ولمشايخنا ولأحبابنا ومن يلوذ بنا ومن له حق علينا ومن وصانا بالخير ولمن هذا الاستعفار لوالديه ولجميع المؤمنين و يا ذا الفضل والإحسان والعفء واللطف من علينا بالغفران يا حنان يا ملال يا رحمن يا الله لا إله إلا الله عدد الليالي والله لا إله إلا الله عدد أبواج البحر لا إله إلا الله عدد القطر والمطر لا إله إلا الله عدد النبات والشجر لا إله إلا الله عدد لمع العيون لا إله إلا الله خير مما يجمعون لا إله إلا الله من يومنا هذا إلى يوم ينفخ في الصور لا إله إلا الله من أجمع المبلوء والجو من الأرض والسماوات واللوح والقلم والعرش والكرسي والجنان والنيران والعشر والميزان والأعراف وعدد ما فيه وعدد ما كان ويكون وعدد ما عُددها وكيّل وغزنها بمثاقيلها ذراتها وعدد ما قيل وما يقال لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم إنا جعلنا توحيدنا عندك وذيعا لنا فلا <تصفيق> تري وثيعنا فإنا راجعون إلى جناك يا حفيظ الذكر بالذكر حفظ ذكرنا لك عندك فإنك قلت وقولك الحق إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون يا رحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى سائل الأنبياء والمرسلين والملائكة والمقربين والأحباب والمحبين هذا المحبوبين من أجلنا أهل السماوات والأرض والأمة أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك عميل مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك عميل مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد. كما بارك على ابراهيم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وترحم على محمد وعلى ال محمد كما ve على ابراهيم وعلى ال ابراهيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد الذي اخبر أنه خلق الله نور يوم الأربعاء اللهم صلِّ وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد الذي قال رحم الله أمرًا صلى قبل العصر أربعاء اللهم صلِّ وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد من هلك من قوم فرعون ومن نجا من قوم موسى عليه السلام من اليمني وذلك في يوم الأربعاء اللهم صل على لوح رحمانيتك الذي كتبت فيه بقلم رحيميتك ومداد رحموتيةك وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم اللهم صل على عرش استوى واحدانيتك من حيث إحاطة أحبية ألوهيتك ورحمتك الشاملة وبركاتك الكاملة من حيث إحاطة قولك وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين بل صلي رب العالم من على رحمة العالم الله نصال على إنسان عين الكل في حضرة واهدانيتك وجمع أهديتك من حيث إحاطات قولك يا النبي وإننا رسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا من منيرا وبشر المؤمنين بأن له من الله فضلا كبيرا فكان مبشر عين مبشر به فأذلناه اللهم من بركاته وافتح اللهم أقفال قلوبنا بمفاتح حبه وكحل وأبصار بصائرنا بإثمد نوره وظهر أسرار سرائرنا بمشاهدته وقربه حتى لا نرى في الوجود إلا أنت به ومن نوم غفلتنا ننتبه اللهم صل على كافي كفايتك وهاي إدايتك وياي لمنك وعين أسمتك وصاد صراطك صراط الذين أنعمت عليهم والمغروب عليهم والطال صراطنا الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأنور اللهم صل على نورك الأسمى المتشفاعي الأسماء في حضرة المسمى فكان عين مظاهرها البجودية من حيث احاطة علمك وعين أسرارها الجودية من حيث احاطة كرمك وعين اختراعاتها الكلية الكونية من حيث ارادتك وعين مقدوراتها الجبروتية من حيث احاطة قدرتك وقارعة وعين اشاءتها الاحسانية من حيث احاطة سعة رحم اللهم صل على ميمي ملكك وحال وحكمتك ولدي ملكوتك وتعالي دوبيتك صلواتك تسارق العتا وتحيي بحقك اللهم صلي على الوحي الفاني المخصوص بالسبع مفاتيح السر الساري ومنازل الأفق الرحمني في منازل افق الرحماني بمداد المدد الرباني على تور الأقل الإنساني صلاة تتجدد وتتجدد يا عليه وانتهاء وانتهائي دورك وتسلك يا رب العالمين اللهم صل على ألف أحديتك وحايل واحدانيتك من ملكك ودال دينك لا إله إلا الله دين الخالص فقد أخلصت الخالص القائم بالذي الخالص وآظفته إليك فصل ربي على من قام بما أظفت إليك على التعقيق فقام بدينك وبلغ رسالتك وأوضح سبيلك وأدى أمانتك وأقام الغرحان على وحدانيتك وأثبت في القلوب أحديتك فوسرك المصوني بهيبتك وجلالك المتوجه بنور أسرارك وجمالك بل صل عليه على قدر مقامه العظيم لديك وعلى قدر عزته عليك اللهم صل على موطع نظرك ومظهر منظرك و مظهير الخزائن كك وقدات عزيك و يفتاعي قدرتك ومهل الرحمةك وومجد عظمةك كل ستك منكن كك وصفبتكات من نخصت هو باستفاعية ك النبي الأمي الررسول الأربيل الأ الطيل أحمد الحامدينين في تادقات محمد المحمودين في بصاد جمالك اللهم صل على ألف إبداعك فباء بداية اختراعك ووافيودك في إنشاءاتك وألف إبرازك لمخلوقاتك ولام لطفك في تدبيراتك وقاف إحاضة قدرتك على خلق أرضك وسماواتك والسين سرك بين جميع أبطال mübtedaati kâmi mi mânketi kâl mühiyatı bı وخزائنة موجودك اللهم على إمام حضرته جبروتك المصلي في محراب قابه قول سيني أو أدنى بأحديتي جمعه فانجمع بك في صلاته فجمعته عليه وخصصته بالنظر إليك وأخلصته بالسجود بين يديك وجعلت قرة عينه في الصلاة الخالصة لديك فالمفتظ أبكار أسرار مشاهدتك المتقنع لآمعات لمحات نفحات مشاهدتك اللهم صلي على كلمتك العليا من حيث الاختراع والابتداع وعروتك الوثقى من حيث تتابع الابتداع وحبك المعتصم عند الضيق والاتصاع وصرادك المستقيم للهداية والاتباع الافلام حاميم أدم حمه قفطاسي محمد رسول الله والذين معه وشداه على الكفار رحماء بينهم تراهم ركع سجني يبتغون فضلاً من الله والربانة سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثالهم في التوراة ومثالهم في الإنجيل كذر إن أخرج الشطه فازره فاستولى فاستوى على سره يعجب الزرع ليا بهم الكفار وَعَدَ اللَّهُ الذين منوع من الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا احْصُنْ بَدُودٌ طَاهَا يَاسِين قَاف نور وما يسطورون اللهم صل على المتخلق بصفاتك المستغرق في مشاهدته ذاتك الحق المتخلق الى حق حقيقه الحق احق له كل إيراق بأنه الحق إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم إنا قد عجزنا من حيث إحاطة أقولنا وغاية أفهمنا ومنتهى إرادتنا وسوابقهما منها أن عليه من حيث هو وكيف نقدر على ذلك وقد جعلت كلامك خلقه وأسماؤك مظهره ومن شاء كونك منه وأنت ملجاؤه وركنه وملاءك الأعلى عصابته ونصرته سبح الله عليه من عائف تعلقي قدرتك بمصنوعاتك وتحقق أسمائك بإراداتك من وهبت ديات المعلومات إليه شعيلت غاية الغايات وبه اقيمت الحجج على المخلوقات فهو أمينك خاسر علمك حام لواء حمدك سرك مظهر عزك نقطة دائرة ملكك ومحيطه مركبه وبسيطه اللهم صل على المنفرد بالمشهد الأعلى والمولد الأحلى والطور الأجلاء والنور الأسنى المختص في حضرة الأسماء بالمقدم الأسنى والنور والسر الأحمى اللهم صل على النشأة العبيبة اللهم صل على الشجرة العلبية الثابتة أصلها في معادن هيبتك السامي فرعها في صرات قات عظمتك اللهم صل على المزمل للمتفر المنذر المبشر المكبر المطهر أطوفن حليم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عليتم حريص عليكم بالمؤمنين رغوف الرحيم فإن تولوا فألحس الله لا إله إلا هو عليه توكل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 زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يغيبه. الله اللهم على مشكات جسمه ومصباح قلبه وزجاجة عقله وكوكب سره الموقعة من شجرة عصرها وكوكب سره المقادئ من شجرة عصرها المفيض عليه من نوره ربه نور على نور بل على الضمير البارز المستور في النور الثاني الآخرة المطروب به المثال في عالم المثال الله على من نورته نوره ملكوت سماواتك وارضك مثل نوره كمشكاتي قوتك فيها مصباح من نوره المصباحي بزجاجة أجسام أنبيائك وملائكتك ورسلك الزجاجة كأنها كوكب دري ويوقت من شجرة أصله النور الذي هو المفيد عليه من فيض أسمائك نور على نور يهد الله لنوره محمد صلى الله عليه وسلم من يشاء من خلقه ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم اللهم إنك عليم بهذا النور البارز المنشور الباهر المشهور الذي بهرت به كلية الكونين وضرزت به الثقلين وزيمت به أركان عرشك وبلائكة قدسك وأدنيته من حضرة جبروتك فجعلت المشفع اليك في ملائكتك وامياك ورسليك فهو باب لطاب الرسول حقيقة حقك وصف واجوك من خلقك بدوره حملت حملت عرشك وبسره رفعت سماواتك ويسطت أرضك فهو سماو سمائك وعناية ريون إسانك ومظهار عزك وسلطانك فات العليم حيث الحق والحقيقة فصل ربي عليه من حيث حقيقة علمه بذلك وتحققه وتحق لما هنالك الله ما صل على سراج دينك وكوكب يقينك وقمر توحيدك وشمس مشاهدة إحسانك في إيجاد إنسانك صل ربي عليه صلاة تصعد بك منك إليك وتعرف في الملأ على أنها خالصة لديك صلاة مبلغه العلم المحيط بالكل حقيقة الكل يتجدد بكلية ذلك الكل وسلم اللهم عليه من المقال المختص به تسليماً مبلغه ذلك كذلك والحمد لله على ذلك والحمد لله على ما منح من الفتح الذي به أبصار بصائرنا قد فتح بالصلاة على أشرف موجود وأسيد كل مسيود به كامل الموجود وبالله سبحانه التوفيق وبه يطلب كما إكمالنا على التحقيق اللهم سلي اللهم بجاه صاحبه الصدق وبالفاروق والموفي بالتصديق وبالذنورين وبخاتم الولاية بن عم علي على التحقيق الله مجمعنا بك عليك وأولدنا منك إليك وأرشدنا أيام في حضرة جمع الجمعي حيث لا ولا منع أنك أنت المالح الفاتح تمنح من شئت من مواهب ربانيتك لمن شئت من من خصصته قرهانيتك اللهم إني أسألك أن تحشرنا في زمرته وأن تجعلنا من أهل سنته ولا تخالب بنا يا مولانا عملتي ولا عن طريقته إنك سميك دعاء مجيب لما دعاء أو ألقى سمعا وهو ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا بلا يوم الدين. Allahümme kemâme nente aleyna bi s-salâti aleyhi favnun aleyna bi fâhmi l-kitâbillâzi unzil aleyhi bi'annehu şifâ'u lil mü'mirîn ve salli lillâhum alâ Muhammedin khâtimun nebiyyine ve imâmul mursali Allahümme salli alâ Muhammedin ve alâ âlihi ve ashabihi ve ve ve ve ve وأشععه وأتباعه وأمته علينا وعلينا معهم أجمعين برحمتك يا أرحم الراحم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك وخليلك وحبيبك صلاة أرقى بها مراقي الإخلاص وألال بها غاية الإختصاص وعلى آله وسلم تسبي من ما حاضر به الكواصى وكتاب جاء كل ما ذكر كذا كقولا وما فعل بذكى اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وملائنا محمد شجرة العصى الدورانية ولمعت القاضة الرحمانية وأفضل الخليقة الإنسانية وأشرف الصور الجسمانية معدان الأسرار الربانية وخزائن الروب الاستطاعية صاحب القرضة الأصلية والبهشة السنية والردبة العلية من اندرجت النبي تحت لوائه فهو منه وإليه وصل وسلم عليه وعلى آله عدده ما خلقت ورزقت وأمت وأحيت إلى من تبعث من أفنيت وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالم اللهم صل على الذات المحمد اللية اللطيفة الأحادية شمس السماء الأسراري مظهر لامباري ومركز مداري الجلالي وقُلبي فلك الجمالي اللهم بسره لديك وسيلة ليك آمن خوفي واق عثرتي وهذه ما وحرسي وكل ما خودني مني ورزقني الفناء عندي فلا تجعلني مفتوحا نفسي محجوباً بجسبي واكشف لي عن كل سر مكتور وعلى آله وصحبه وسلم يا عيو يا قيوم اللهم صل على الذات المتنصم والغيب المتنطم هو الجمال ناسوت المصال طلعات الحق كثوب إنسان أزلي في نشر من لم يزل في قابي ناسوت المصال الأقرم صلي به منه فيه وعليه وسلم لا هم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغرق بالخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وآدم ونرح وإبراهيم وموسى وعيسى وما بين من النبيين والموسعين صلوات الله وسلام عليهم أجمعين اللهم اجدد وجرد من صلواتك التوابات وتحياتك الزعكيات ورضواتك الأكبر الأتم على أكمل عبد لك في هذا العالم من بري آدما الذي جعلته لك طيلاً ولحوايكي خلقك قبلة ومحلاً وصفيته لنفسك وأقتله به حجتك. بعض هلته بسووعك وقتته وجول لتجلك ومنزلا تنفي بياوا مرك ونووايك في أرضك ووسائك ووباسة بينك وبينك مكلاتك وبل لل سلام عك هذا إليه عليهه منك كان انا أن عك الآن أن عك ط الصلوات وشرة التسلمات وهسك التتحيات الله تذكره بي ليذكرني عندك بما أنت أعلم أنه نافع لي عاجلاً وآجلاً على قدر معرفته بك ومكانته لديك لا على مقدار علمي ومنتهى فهمي إنك بكل فضل جدير وعلى كل شيء قدير اللهم ادخلني في قلب الإنسان الكامل وحببني إليه صلى وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله في كل الآيات اللهم صلي بكل الصلوات جميل أهل الأرضين والسموات في كل الآلات على سيد الكائن محمد صلى الله عليه وعلى آله وللتجليات التجليات وأصحابه ذوي لهم العاليات قدر كل ذرة ما في علمك من الموجودات والمعلومات صلاة ملاعفة في كل نفس من أنفاس المخلوقات وحضرة من خضرات قلوبهم ولهضة من اللحظات عتت ضرب مجموع ذلك كله في مثل إفراد الصلوات من الأولين والآخرين من أهل الأرض والسماء والعرش والكسي والسراطي من أول المخلوقين إلى يوم لا ينتهي من أيام الجنة مضروبة كل ذلك في مثل الصلوات التي صليت عليه بدوابك يا قاطن الحاجات ويا مجيب الدعوات يا رفيق الترجات وكذلك وكذلك التسليم من السامي العليم على هذا النبي الكريم وتحقق بخلقنا عظيم وأضعاف أضعاف أضعاف في ذلك يا, أرحم يا رحمن الراحمين يا رحمان يا رحيم مقرونتين ببركة منك في كل وقت وحي وجعلنا يا إلهي بجاهه من أحبائك المقرردين والصديقين ve ona tüm eşimizden Âlimler ve Melaikat ve Şerdaî ve Salihler ve Âlimler ve Ulema ile Amin onlara bağım ve ümmeti Aşkın ve Rahmanüllâh Rabbül Âlemî Allah ﷻ sallallâhu ﷺ mukaddes ve Rasûlü ﷺ وعدد حسنات أبي بكر وعمر وعدد حسنات عثمان وحيدر وعدد كل حسنة من حسناتي من كنت سمعه والبصر صلاة مشمولة بالقبول وفضلها لا يعد ولا يصور وأجرها متصل من يومنا هذا وليلتنا هذه إلى يوم والمعشر صلاة تنتهى بها على الفحشاء والمنكر جني جيني بكل شدة وبلية وخضر صلاة خطر صلاة تكيد بها وكل من تكبر وتجبر صلاة تشرح بها صدرية يسر بها أمري وترفع بها ذكري وسيئاتي بها أن ولا تبقي شيئا من ذنوعبي ولا تذعو على آله وأصعبه ومن بكل معروف أمر فلأهلك التعديفها معاوز جعاتم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلاك لا استغفر الله على هذا القاتل يا الله يا الله يا الله لا إله إلا أنت تقبل من الخاطئ إسماعيل ابن إدريس إذ هذه صلاة مشهونتها بدرء إنها عطيناك الكوفة فصل ربك كونها إن شانك ولا اللهم صل على سيدنا محمد صلاته تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات تغشيلنا بها جميع الحاجات وتلهينا بها من جميع سيات وترفعنا بها على الدرجات وتبلينا بها أقصى الغايات من جميع خيرات بلايات ورد الأمامات اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمين المعروف رحمة للعالم صلاته تفرج بها ana ma nahlifihi min umur dinina ve dünyana ve ukrana ve ana alı